ب ر َ ا ء َ ة ٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إ ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ ع َ ا ه َ د ت ُ م مِنَ ا ل م ُ ش ر ك ي ن فَسِيحُوا فِي ا ل أ َ ر ْ ض ِ أ َ ر ب ع َ ة َ أَشْهُرٍ و َ ا ع ل َ م ُ و ا أ ن ك ُ م غَيْرُ م ُ ع ج ز اللَّهِ و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه م ُ خ ز ِ ي ا ل ك ا ف ِ ر ي ن وَأَذَانٌ م ِ ن َ اللَّهِ و َ ر س ُ و ل ِ ه ِ إ ل َ ى ا ل ن َّ ا س يَوْمَ ا ل ْ ح َ ج ِ الْأَكْبَرِ أ ن َّ اللَّهَ بَرِيءٌ م ِ ن َ ا ل م ُ ش ْ ر ك ي ن َ و َ ر َ س ُ و ل ُ ه فَإِن ت ُ ب ْ ت ُ م فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن ت َ و َ ل َّ ي ت ُ م ف َ ا ع ل َ م ُ و ا أ َ ن ك ُ م ْ غ ي ر ُ م ُ ع ْ ج ز ا ل ل َ ه ِ و َ ب َ ش ِ ر ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ب ع َ ذ َ ا ب ٍ أ َ ل ِ ي م إ ل َّ ا ا ل َّ ذ ي ن َ ع َ ا ه َ د ت ُ م م ِ ن َ ا ل م ُ ش ْ ر ك ي ن َ ثُمَّ ل َ م يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا و َ ل َ م ي ُ ظ ا ه ِ ر و ا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ف َ أ َ ت ِ م ّ و ا إ ل َ ي ه ِ م ْ ع َ ه ْ د َ ه ُ م ف َ أ َ ت ِّ إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ ع َ ه ْ د َ ه ُ م إ ل َ ى م ُ د َّ ت ِ ه ِ م إ ِ ن اللَّهَ يُحِبُّ ا ل م ُ ت َّ ق ي ن ف إ ِ ذ َ ا س َ ل َ خ َ ا ل أ َ ش ْ ه ر ُ الْحُرُمُ ف َ ق ْ ت ُ ل ُ و ا ا ل م ُ ش ْ ر ك ي ن َ ح َ ي ث ُ و َ ج َ د ت م ُ و ه ُ م و َ خ ذ ُ و ه م و َ ا ح ْ ص ر ُ و ه ُ م و َ خ ذ ُ و ه م و َ ا ح ْ ص ُ ر ُ ه ُ م و َ ق ْ ع ُ د ُ و ا ل َ ه ُ م ك ُ ل م َ ر ْ ص َ د ف َ إ ِ ن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا ا ل ز َّ ك ا ة َ فَخَلُّوا س َ ب ِ ي ل َ ه ُ م إ ِ ن اللَّهَ غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م وَإِن أ ح َ د م ِ ن َ ا ل م ُ ش ْ ر ك ي ن َ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ م َ أ م َ ن َ ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ه ُ م قَوْمٌ ل ا ي َ ع ل َ م و ن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 ف إ ِ ن ت َّ ب و ا و َ أ َ ق ا م ُ و ا الصَّلَاةَ و َ آ ت َ و ا الزَّكَاةَ ف َ إ خ ْ و َ ا ن ُ ك ُ م ْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون و َ إ ِ ن ن ك َ ث ُ و ا أ َ ي م َ ا ن َ ه ُ م م ِ ن ب َ ع ْ د عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا ف ي د ِ ي ن ِ ك ُ م ف َ ق ا ت ِ ل ُ و ا أ َ م َ ن َ ة َ ا ل ك ُ ف ْ ر ِ إ ِ ن ه ُ م لَا أ َ ي م َ ا ن َ لَهُمْ إ ِ ه ُ لَا أ َ م َ ا ن َ ل َ ه ُ م ل َ ع َ ل َّ ه ُ م ي َ ن ت َ ه ُ و ن أ ل ا ت ُ ق ا ت ِ ل و ن َ ق َ و م ً ا ن ك َ ث ُ و ا أ َ ي م َ ا ن َ ه ُ م و َ ه َ م ُّ ا ب ِ خ ْ ر ا ج ِ الرَّسُولِ و َ ه ُ م بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ م َ ر َّ أ َ ت َ خ ش َ و ْ ن َ ه ُ م فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوهُ إِن ك ُ ن ت ُ م م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن ي ُ ع َ ذ ِّ ب ُ ه ُ م اللَّهُ ب ِ أ َ ي د ي ك ُ م و َ ي ُ خ ز ِ ه ِ م و َ ي ن ص ُ ر ك ُ م ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ي َ ش ف ِ صُدُورَ قَوْمٍ م ُ ؤ م ِ ن ِ ي ن و َ ي ُ ذ ه ِ ب ْ غَيْضَ ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م و َ ي ت ُ و ب ُ اللَّهُ ع َ ل ى م َ ن ي ش َ ا ء و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ح َ ك ي م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 إ ن م ا ي ع م ر مساجد الله من آ م ن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه و آ ت ى الزكاه ولم يخش الا الله ولم يخش الا الله فعسى اولائك أ ن يكونوا من المهتدين أَجَلتُم سقةَ ا الحج وَعمارَةَ الْ م َ س ْ ج د ا ل ح َ ر َ ا م ِ ك َ م َ ن آمنَ ب ا ل ل ه َّ ه ِ وَالْيَْومِ الآخرِ ك م ن آ م ن ب ا ل ِ ل ه وَْيَوم ا ل آ خ ر وَجهَدَ فيِي سَب اللهَّهِ لا يَسْتَونَ عِدَ اللهَّ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 ي ُ ب َ ش ّ ر ُ ه ُ م ر َ ب ّ ه ُ م ب ِ ر ح م َ ة م ِ ن ْ ه ُ و َ ر ِ ض و ا ن ٍ وَجَنَّاتٍ ل ه ُ م ْ فِيهَا ن َ ع ي م م ُ ق ي م خ َ ا ل د ِ ي ن َ فِيهَا أَبَدًا إ ِ ن اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ ع َ ظ ي م ٌ يَا أ َ ي ّ ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آ م َ ن و ا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءٍ ا س ْ ت ح َ ب ُ و ا ل ك ُ ف ْ ر َ ع ل َ ى ا ل ْ إ ي م َ ا ن و َ م َ ن ي َ ت َ و َ ل ّ ه ُ م م ِ ن ك ُ م فَأُولَئِكَ ه ُ م ا ل ظ َّ ا ل ِ م ُ و ن قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ و َ أ َ ب َ ن َ ا ؤ ُ ك ُ م ْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ و َ ش ي ر َ ت ك م وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا و َ م س ك ِ ن ُ ت َ ر ض َ و ْ ن َ ه َ ا أَحَبَّ إِلَيْكُم ا ل ل َّ و َ ر س ُ و ل ِ ه ِ و َ ج ه ا د ٌ فِي س َ ب ِ ي ل ه ِ فَتَرَبَّصُوا ح َ ت َ ى ي َ أ ت ي َ ا ل ل َّ ه ب ِ أ َ م ْ ر ه و ا ل ل َّ ه ُ ل ا ي َ ه د ِ ي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ف ا س ِ ق ي ن ل َ ق َ د ن َ ص َ ر َ ك ُ م ا ل ل َّ ه ف ي م و ا ط ِ ن ك َ ث ي ر َ ة ٍ و َ ي َ و م َ ح ن َ ي ن ٍ إ ِ ذ أ ع ج َ ب َ ت ك ُ م ك َ ث ر َ ت ُ ك ُ م ف َ ل َ م تُغْنِعَ ن ك ُ م شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ ع َ ن ك ُ م شَيْئًا و َ ض ا ق َ ت ع َ ل َ ي ْ ك ُ م ا ل ْ أ َ ر ض ُ بِمَا ر َ ح ب َ ت ث ُ م و َ ل َّ ي ت ُ م م ُ د ْ ب ِ ر ي ن َ ث ُ م َ أ َ ن ز َ ل ا ل ل َ ه ُ س ك ي ن ت َ ه ُ ع ل ى رَسُولِهِ وَعَلَى ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ و َ أ َ ن ز َ ل َ جُنُودًا ل َّ م ت َ ر َ و ه َ ا وَعَذَّبَ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق و ل يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى ي ع ط ى الجزيه عن يد وهم صاغرون وَقَالَتِ ا ل ي َ ه و د ُ ع ز َ ي ْ ر ُ بْنُ اللَّهِ و َ ق ا ل َ ت النَّصَارَى ا ل م َ س ي ح ُ بْنُ ا ل ل َّ ه ذَلِكَ ق َ و ْ ل ُ ه ُ م ب ِ أ َ ف ْ و ا ه ِ ه ِ م ذ َ ل ِ ك ق َ و ْ ل ُ ه ُ م ب ِ أ َ ف ْ و ا ه ِ ه ِ م ي ُ ض ا ه و ن َ قَوْلَ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا مِنْ ق َ ب ْ ل ق َ ا ت َ ل َ ه ُ م ا ل ل َّ ه أ َ ن َ يُفْكُون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 ي ر ي د و ن َ أَن ي ُ ط ْ ف ئ ُ و ا ن و ر َ ا ل ل َّ ه ب أ َ ف و ا ه ِ ه ِ م و َ ي أ ب َ ى ا ل ل َ ه ُ إ ل َ ا أَن ي ت م َّ نُورَهُ و َ ل َ و ك َ ر ه َ ا ل ك ا ف ِ ر ُ و ن ه و َ ا ل ّ ذ ي أ َ ر س َ ل َ ر َ س ُ و ل ه ُ ب ِ ا ل ه د ى و َ د ِ ي ن ا ل ح َ ق ّ ل ِ ي ظ ه ِ ر َ ه ُ ع ل ى ا ل د ّ ي ن ك ُ ل ّ ه ِ و َ ل َ و كَرِهَ ا ل م ُ ش ر ك ُ و ن يَا أَيُّهَا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا إ ن َ ك َ ث ِ ي ر ا م ِ ن َ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ل َ ي َ ك ُ ل و ن َ أ َ م و ا ل النَّاسِ ب ِ ا ل ب َ ا ط ِ ل ِ و َ ي َ ص ُ د ّ و ن َ ع َ ن س َ ب ي ل ِ ا ل ل ه و َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ك ْ ن ِ ز ُ و ن َ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ي ُ ن ف ِ ق ُ و ن َ ه َ ا فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ ف َ ب َ ش ِ ر ه ُ م ب ع َ ذ َ ا ب ٍ أ َ ل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 بَتًا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَ وَاعْلَمُوا وا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ عِزَّتَهُ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ ا ل َّ ذ ي ن ك َ ف َ ر و ا ي ح ّ و ن َ ه ُ ع َ م ً و َ ي ح َ ر ِّ م و ن َ ه ُ ع َ م ً ا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 يَا أ َ ي ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ا ن ف ِ ر ّ و ا فِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ ا ث ا ق َ ل ْ ت ُ م ْ إِلَى ا ل ْ أ َ ر ض ِ ر َ ض ي ت ُ م ب ِ ا ل ح َ ي َ ا ة ِ ا ل د ّ ن ْ ي َ ا مِنَ ا ل ْ آ خ ر َِ فَمَا مَتَاعُ ا ل ح َ ي َ ا ة ِ ا ل د ُّ ن ي َ ا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا ق َ ل ِ ي ل إِلَّا ت َ ن ْ ف ِ ر ُ ي ُ ع َ ذ ِ ب ك ُ م ْ عَذَابًا أ َ ل م ً و َ س ْ ت َ ب د ِ قَوْمًا غ َ ي ْ ر َ ك ُ م وَلَا ت َ ض ُّ و ه شَيْئًا و ا ل ل َّ ه ُ ع َ كُلِّ ش َ ي ء ق َ د ي ر إِلَّا ت َ ص ُ ر ُ و ه ُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إ ذ ا خ ْ ر ج َ ه ُ الَّذِينَ ك َ ف َ ر و ا ث ا ن ي َ ا ث ْ ن َ ي ن إ ذ هُمَا فِي ا ل غ ا ر ِ إ ِ ذ ي َ ق ُ و ل ل ِ ص ا ح ِ ب ِ ه ِ لَا ت َ ح ْ ز َ ن إ ِ ن ا ل ل َّ ه مَعَنَا ف َ أ َ ن ز َ ل ا ل ل َّ ه س َ ك ي ن ت َ ه ُ ع َ ل َ ي ه ِ وَأَيَّدَهُ ب ج ن و د ٍ ل َّ م ت َ ر َ و ه َ ا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ا ل س ّ ف ْ ل َ وَكَلِمَةُ ا ل ل َّ ه ه ي ا ل ْ ع ُ ل ي َ ا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 لَوْ ك َ ا ن ع ر ض ً ا ق َ ر ي ب ً ا وَسَفَرًا ق ا ص ِ د ً ا ل ا ت َّ ب َ ع ُ و ك َ و َ ل َ ك ن ب َ ع د َ ت عَلَيْهِمُ ا ل ش َّ ق ّ ة و َ س َ ي ح ل ِ ف و ن َ ب ا ل ل َ ه ِ لَوِ ا س ت ط َ ع ْ ن َ ا ل َ خ َ ر ج ن َ ا م ع َ ك ُ م يَهْلِكُونَ أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م و ا ل ل َّ ه ُ ي َ ع ل َ م ُ إ ِ ن ه ُ م ل َ ك ا ذ ِ ب ُ و ن عَفَ اللَّهُ ع َ ن ك َ لِمَ أَذِنتَ ل َ ه ُ م ح َ ت َ ى يَتَبَيَّنَ لَكَ ا ل ّ ذ ي ن َ صَدَقُوا و َ ت ع ْ ل َ م َ ا ل ك َ ا ذ ِ ب ِ ي ن ل ا ي َ س ْ ت َ أ ذ ن ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل ل ه ِ و َ ا ل ي َ و ْ م ِ الْآخِرِ أ َ ن ي ُ ج ا ه ِ د و ا ب ِ أ َ م و َ ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ٌ ب ِ ا ل م ُ ت َّ ق ي ن إ ِ ن َ م َ ا ي َ س ْ ت َ أ ذ ن ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ بِاللَّهِ و َ ا ل ي َ و ْ م ِ ا ل آ خ ِ ر ِ و َ ا ر ْ ت َ ا ب َ ت ق ُ ل و ب ه ُ م ف َ ه ُ م فِي رَيْبِهِمْ ي َ ت َ ر َ د َّ د ُ و ن وَلَوْ أ ر ا د ُ ا ل ْ خ ُ ر و ج َ ل َ ع َ د ُّ ل َ ه عُدَّةً و َ ل َ ك ن كَرِهَ ا ل ل َّ ه ُ ب ِ ع َ ا ث َ ه ُ م ف َ ث َ ب َّ ط َ ه ُ م وَقِيلَ ق َ ع د ُ و ا مَعَ ا ل ق ا ع ِ د ي ن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا ا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ل َ ق د ِ ا ب ت َ غ َ و ْ ا ا ل ف ت ْ ن َ ة َ مِنْ ق َ ب ل ُ وَقَلَّبُوا ل َ ك ا ل أ ُ م ُ و ر حَتَّى ج ا ء ا ل ح َ ق ُّ و َ ظ ه َ ر َ أَمْرُ اللَّهِ و َ ه ُ م ك َ ا ر ه و ن َ و م ِ ن ْ ه ُ م م َ ن يَقُولُ ا ذ ِ ل ّ ي وَلا ت َ ف ْ ت ِ ن ّ ي ألا فِي ا ل ف ِ ت ن َ ة ِ سَقَطُوا و َ إ ِ ن جَهَنَّمَ ل َ م ُ ح ي ط َ ة ٌ ب ِ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن إِن ت ُ ص ِ ب ك َ حَسَنَةٌ ت َ س ؤ ه ُ م وَإِن تُصِبْكَ م ُ ص ي ب َ ة ٌ ي َ ق ُ و ل و ا ق َ د أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ و َ ي َ ت َ و َ ل َّ و ْ و ه ُ م ف َ ر ح و ن قُل ل ّ ن ي ُ ص ي ب َ ن َ ا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ه ُ و م َ و ل ا ن َ ا و َ ع َ ل ى ا ل ل َّ ه ف َ ل ي َ ت َ و ك َّ ل ِ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ن قُل هَل ت َ ر َ ب َّ ص و ن َ ب ِ ن ا إِلَّا إ ح د َ ى ا ل ح ُ س ْ ن َ ي َ ي ْ ن ِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن ي ُ ص ي ب َ ك ُ م اللَّهُ ب ع ذ َ ا ب ٍ م ِ ن ْ ع ِ ن د ه ِ أَوْ ب ِ أ َ ي ْ د ي ن َ ا ف ت َ ر َ ب ص ُ و ا إ ن ا م َ ع َ ك ُ م م ت َ ر َ ب ّ ص ُ و ن قُلْ أ َ ن ف ث ِ ق ُ ط َ و ع ً ا أ َ و كَرْهًا ل َّ ن ي ت َ ق َ ب ّ ل َ مِنكُم إِن ك ُ م ك ُ ن ت ُ م ْ قَوْمًا ف َ ا س ِ ق ِ ي ن وَمَا م َ ن َ ع َ ه ُ م أَن تُقْبَلَ م ِ ن ه ُ م ن َ ف َ ق ا ت ُ ه ُ م إِلَّا أ َ ن ه ُ م ك َ ف َ ر و ا ب ِ ا ل ل َ ه ِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ا ل ص َّ ل ا ة َ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا و َ ه ُ م ك َ ا ر ِ ه و ن فلا تُعْجبَكَ أ َ م ْ و َ ا, ب ب ة ا ه هم و هم و ل ه ُ م وَلَا َ و ل ا د ه م إ ِ م ا ي ر ي د ا ل ل ه َ ي ع ِ ب َ ه م ب ه ا فيِيحيةِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا َ ا وَتَزْهَ قَأَفُسُهُم وَهُم كَافِرُون وََحْلِفُونَ بِاللههِ إِهُم لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِن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 فَإِن أُعطوا م ِ ن ه َ ا رَضُوا وَإِن ل ّ م يُعطَوا م ِ ن ه َ ا إ ذ َ ا ه ُ م ي َ س ْ خ َ ط ُ و ن و َ ل َ و أ َ ن ه ُ م رَضُوا مَا آ ت َ ا ه ُ م اللَّهُ وَرَسُولُهُ و َ ق َ ا ل و ا ح َ س ْ ب ن َ ا اللَّهُ س َ ي ُ ؤ ْ ت ي ن َ ا اللَّهُ م ن ف َ ض ل ِ ه ِ و َ ر َ س ُ و ل ه ُ و َ ق ا ل ُ و ا ح َ س ب ُ ن َ ا اللَّهُ س َ ي ُ ؤ ْ ت ي ن َ ا اللَّهُ م ِ ن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إ ِ ن ا إِلَى اللَّهِ ر َ ا غ ِ ب ُ و ن إ ِ ن م َ ا ا ل ص َّ د َ ق ا ت ُ لِلْفُقَرَاءِ و َ ا ل ْ م َ س ا ك ي ن و َ ا ل ْ ع َ ا م ِ ل ي ن َ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ق ُ ل و ب ُ ه ُ م وَفِي ا ل ر ِّ ق ا ب ِ و َ ا ل غ ا ر م ي ن ِ ي ن وَفِي ا ل ر ِّ ق ا ب ِ و َ ا ل ْ غ َ ا ر ِ م ي ن َ وَفِي س َ ب ي ل ِ اللَّهِ و َ ا ب ن ِ السَّبِيلِ ف َ ر ي ض َ ة ً مِنَ ا ل ل َّ ه و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ح َ ك ي م وَمِنْهُمُ ا ل ّ ذ ي ن َ ي ُ ؤ ْ ذ ُ و ن ا ل ن َّ ب ِ ي أ َ و ي َ ق و ل ُ و ن َ ه ُ و أ ذ َ ى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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أ َ ن يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ م َ ن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ ا ل م ُ ن ا ف ق ُ و ن َ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ت ُ ن َ ب ّ ئ ُ ه ُ م بِمَا فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م ق ُ ل ا س ت َ ه ْ ز ئ ُ و ا إ ن ا ل ل َّ ه م ُ خ ر ِ ج مَا ت َ ح ذ َ ر ُ و ن و َ ل ئ ِ ن س َ أ َ ل ت َ ه ُ م ل َ ي َ ق و ل ُ ن َّ إ ِ ن َ م َ ا ك ُ ن ا نَخُوضُ و َ ن َ ل ع ب ق ل ْ أَبِ ا ل ل َ ه ِ و َ آ ي َ ا ت ه ِ و َ ر س ُ و ل ِ ه ِ ك ُ ن ت ُ م ت َ س ْ ت ه ز ئ ُ و ن ل ا ت َ ع ت َ ذ ِ ر ُ و ا ق َ د ك َ ف َ ر ْ ت ُ م ب ع د َ إ ي م َ ا ن ك ُ م يُعْفَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ت ُ ع َ ذ َّ ب َ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ُ و ن َ و َ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ا ت ُ ب َ ع ْ ض ُ ه ُ م م ِ ن ب َ ع ْ ض ن يَأْمُرُونَ ب ِ ا ل ْ م ُ ن ك َ ر ِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ و َ ع د َ اللَّهُ ا ل م ُ ن َ ا ف ِ ق ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ن َ ا ف ِ ق ا ت ِ وَالْكُفَّارَ ن َ ا ر جَهَنَّمَ خ َ ا ل ِ د ي ن َ فِيهَا ه ِ ي ح َ ص ْ ب ه ُ م و َ ل َ ع َ ن َ ه ُ م ا ل ل َّ ه و َ ل َ ه ُ م عَذَابٌ م ُ ق ي م ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ق َ ب ل ِ ك ُ م ك ا ن ُ و ا أ َ ش َ د َ م ِ ن ك ُ م ق ُ و َّ ة و َ أ ك ث َ ر َ أ َ م ْ و ا ل ً ا و َ أ َ و ل ا د ً ا ف َ ا س ت َ م ْ ت َ ع و ا ب ِ خ َ ل َ ا ق ِ ه ِ م ف َ ا س ْ ت َ م ت َ ع و ا ب ِ خ َ ل َ ا ق ِ ه م ف َ س ْ ت َ م ت َ ع ت ُ م ب ِ خ َ ل َ ا ق ِ ك ُ م كَمَا ا س ْ ت َ م ت َ ع َ ا ل َّ ذ ي ن َ مِن ق َ ب ْ ل ِ ك ُ م ب ِ خ َ ل َ ا ق ِ ه م و َ خ ُ ض ت ُ م ك َ ا ل َّ ذ ي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُونَ وَقَوْمِ إ ب ْ ر ا ه ِ ي م َ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ و َ ا ل م ُ ؤ ت َ ف ِ ك َ ا ت أ َ ت َ ت ه ُ م ر ُ س ُ ل ُ ه ُ م ب ِ ا ل ب َ ي ن َ ا ت ِ فَمَا كَانَ اللَّهُ ل ي َ ظ ل ِ م َ ه ُ م و َ ل َ ك ِ ن ك ا ن ُ و ا أ َ ن ف ُ س َ ه ُ م يَظْلِمُونَ و ا ل ْ م ُ ؤ م ِ ن و ن َ وَالْمُؤْمِنَاتُ ب َ ع ْ ض ُ ه ُ م أ َ و ل ِ ي ا ء ُ ب َ ع ْ ض ن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 إ ن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذ ل ك َ هُوَ ا ل ف َ و ْ ز ُ ا ل ع ظ ي م ي ا أ َ ي ه َ ا ا ل ن َّ ب ِ ي أ جَاهِدِ ا ل ك ُ ف َّ ا ر َ و َ ا ل م ُ ن ا ف ِ ق ِ ي ن َ و َ ا غ ْ ل ُ ظ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م و َ م َ أ و َ ا ه ُ م ج َ ه َ ن َّ م و َ ب ِ ئ س ا ل ْ م َ ص ِ ي ر ي َ ح ْ ل ِ ف و ن َ بِاللَّهِ مَا ق ا ل و ا وَلَقَدْ ق ا ل ُ و ا كَلِمَةَ ا ل ك ُ ف ْ ر ِ وَكَفَرُوا ب ع د َ إ ِ س ْ ل َ ا م ِ ه ِ م و َ ه َ م ُّ بِمَا ل َ م ي َ ن َ ا ل و ا و َ م ا نَقَمُوا إ ل َّ ا أَنْ أ َ غ ْ ن َ ا ه ُ م ا ل ل َّ ه وَرَسُولُهُ م ِ ن ف َ ض ل ِ ه ف َ إ يَتُوبُوا ي َ ك ُ خ َ ي ر ا ل َ ه ُ م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 و َ م ِ ن ْ ه ُ م م ن عَاهَدَ اللَّهَ ل َ ئ ِ ن آتَانَا م ِ ن ف َ ض ل ِ ه ِ ل َ ن َ ص َّ د ّ ق َ ن َّ و َ ل َ ن َ ك ُ و ن َ ن مِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن فَلَمَّا آ ت َ ا ه ُ م م ِ ن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ و َ ت َ و َ ل َّ و ا و ه ُ م م ُ ع ْ ر ض ُ و ن ف أ ع ق َ ب َ ه ُ م نِفَاقًا فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م إ ِ ل ى ي َ و ْ م ي َ ل ق َ و ْ ن َ ه ُ بِمَا أَخْلَفُوا ا ل ل َّ ه مَا و َ ع َ د ُ و ه وَبِمَا ك ا ن ُ و ا ي َ ك ْ ذ ِ ب ُ و ن أَلَمْ ي َ ع ل َ م ُ و ا أ َ ن اللَّهَ ي َ ع ل َ م ُ س ِ ر ّ ه ُ م و َ ن َ ج ْ و َ ا ه ُ م و َ أ َ ن اللَّهَ عَلَّامُ ا ل غ ُ ي و ب الذيينَ يَلْمِزونَ المُطَِّّعينَ مِنَ المُؤمِنين فيِي الصَّدَپاتِ والَّذينَ لا يجدونَ إِللاا جُهدَهُم فََسْخَرونَ مِنْهُم سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُ فَيَسْخَرونَ مِنْهُ سَخِرَ ا ل ل َّ ه ُ مِنْهُم وَلَهُم عذااب أَليم. ا س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر لَهُمْ أَوْ لَا ت َ س ت َ غ ْ ف ِ ر لَهُمْ إ ِ ن ت َ س ْ ت َ غ ْ ف ِ ر ل َ ه م ْ س َ ب ع ي ن َ مَرَّةً ف َ ل َ ن ي َ غ ف ِ ر َ اللَّهُ ل َ ه م ذَلِكَ ب ِ أ َ ن ه ُ م ك َ ف َ ر و ا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ و ا ل ل َّ ه ُ ل ا يَهْدِي ا ل ق َ و ْ م َ ا ل ف َ ا س ِ ق ِ ي ن فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ ب ِ م َ ق ْ ع َ د ِ ه ِ م خِلَافَ ر َ س ُ و ل اللَّهِ وَكَرِهُوا أ َ ن يُجَاهِدُوا ب ِ أ َ م و َ ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ و َ ق ا ل ُ و ا و َ ق َ ا ل و ا لَا تَنفِرُوا فِي ا ل ح َ ر قُلْ نَارُ ج َ ه ن َّ م َ أَشَدُّ حَرًّا ل َ و كَانُوا ي َ ف ق َ ه ُ و ن ف َ ل ْ ي ض ْ ح َ ك ُ و ا ق َ ل ي ل ً ا و َ ل ْ ي ب ك ُ و ا ك ث ي ر ً ا جَزَاءً ب م َ ا كَانُوا ي ك س ب ُ و ن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 وَإِذَا أ ُ ن ز ِ ل َ ت سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا ب ِ ا ل ل ه ِ و َ ج ا ه ِ د ُ و ا مَعَ ر س ُ و ل ِ ه ِ ا س ْ ت َ أ ذ َ ن َ ك َ أ ُ و ُ الطَّوْلِ م ِ ن ْ ه ُ م و َ ق ا ل ُ و ا ذ َ ر ن ا نَكُم مَعَ ا ل ق َ ا ع ِ د ِ ي ن رَضُوا ب ِ أ َ ن ي َ ك ُ و ن و ا مَعَ الْخَوَالِفِ و َ ط ُ ب ِ ع عَلَى ق ُ ل ُ و ب ِ ه ِ م ف َ ه ُ م ل ا ي َ ف ق َ ه ُ و ن ل ك ن ا ل ر َّ س ُ و ل و ا ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا ب ِ أ َ م ْ و َ ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م وَأُولَئِكَ لَهُمُ ا ل ْ خ َ ي ر ا ت وَأُولَئِكَ ه ُ م ا ل م ُ ف ْ ل ِ ح ُ و ن ا ع َ د اللَّهُ ل َ ه م ج َ ن َّ ا ت ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت َ ح ت ِ ه ا ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر ُ خ ا ل د ي ن َ فِيهَا ذَلِكَ ا ل ف َ و ْ ز ُ ا ل ع ظ ي م و َ ج َ ا ء ا ل م ُ ع َ ذ ِّ ر و ن َ م ِ ن الْأَعْرَابِ ل ي ُ ؤ ْ ذ َ ن َ ل َ ه ُ م و َ ق َ ع َ د ا ل ذ ِ ي ن َ ك َ ذ َ ب ُ و ا ا ل ل َّ ه و َ ر َ س ُ و ل ه س َ ي ُ ص ي ب الَّذِينَ ك َ ف َ ر و ا م ِ ن ه ُ م ع َ ذ َ ا ب أ َ ل ي م ل ي ْ س َ ع ل ى ا ل ض ُ ع ف َ ا ء ِ وَلَا ع ل ى ا ل م َ ر ض َ ى وَلَا ع ل ى ا ل ذ ِ ي ن َ ل ا ي َ ج د و ن َ مَا ي ُ ن ف ِ ق ُ و ن َ ح َ ر ج إ ِ ذ ا ن َ ص َ ح و ا ل ِ ل َ ه ِ و َ ر َ س ُ و ل ه ِ مَا ع ل ى ا ل م ُ ح س ن ي ن َ م ِ ن س َ ب ِ ي ل والله غفور رحيم ولا على الذين إ ذ ا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا و ع ي ن ه م تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون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 ي َ ع ْ ت َ ذ ِ ر و ن َ إ ل َ ي ك ُ م ْ إ ذ َ ا ر ج َ ع ْ ت ُ م إ ل َ ي ْ ه ِ م ق ُ ل ل ا ت َ ع ت َ ذ ِ ر و ا لَن ن ُّ ؤ م ِ ن َ ل َ ك ُ م قَد ن َ ب َ أ ن َ ا اللَّهُ م ِ ن أ َ خ ْ ب ا ر ِ ك ُ م ْ و َ س َ ي ر َ ى اللَّهُ ع َ م ل َ ك ُ م ْ و َ ر َ س ُ و ل ُ ه ث م َّ ت ُ ر َ د ّ و ن َ إ ل َ ى عَالِمِ ا ل غ َ ي ْ ب ِ و َ ا ل ش َّ ه ا د َ ة ِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا ك ُ ن ت ُ م ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن س َ ي ح ْ ل ِ ف و ن َ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا ق َ ل َ ب ْ ت ُ م إ ل َ ي ْ ه ِ م ْ ل ت َ ع ْ ر ِ ض ُ و ا ع ن ه ُ م ف َ أ ع ر ِ ض و ا ع َ ن ه ُ م إ ِ ن ه ُ م ر ِ ج س ٌ و َ م َ أ ْ و َ ا ه ُ م ج َ ه َ ن م و َ م َ أ ْ و َ ه ُ م ج َ ه َ ن م ُ ج ْ ز َ ا ء ً بِمَا كَانُوا ي َ ك ْ س ِ ب ُ و ن يَحْلِفُونَ لَكُمْ ل ت َ ر ض َ و ْ ا ع َ ن ه ُ م فَإِن ت َ ر ض َ و ا ع َ ن ه ُ م ف َ إ ِ ن اللَّهَ ل ا ي َ ر ض َ ى ع َ ن ا ل ق َ و ْ م ِ ا ل ف َ ا س ِ ق ي ن ا ل أ ع ْ ر َ ا ب ُ أ َ ش َ د ّ ك ُ ف ْ ر ا وَنِفَاقًا و َ أ َ ج د َ ر ُ أَلَّا ي َ ع ل َ م و ا ح ُ د و د َ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ع ل ى ر َ س ُ و ل ه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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ م َ ن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ا ل آ خ ِ ر ِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ق ُ ر ب َ ا ت ٍ عِندَ اللَّهِ و َ ص َ ل َ و ا ت ِ ا ل ر َّ س ُ و ل أ َ ل ا إ ِ ن ه َ ا ق ُ ر ب َ ة ٌ ل ه ُ م س َ ي د ْ خ ِ ل ُ ه ُ م ُ اللَّهُ فِي ر َ ح ْ م َ ت ِ ه إ ِ ن اللَّهَ غَفُورٌ ر َّ ح ِ ي م و َ ا ل س ا ب ِ ق ُ و ن َ ا ل ْ أ َ و َّ ل و ن َ م ِ ن ا ل ْ م ُ ه ا ج ر ي ن َ وَالْأَنصَارِ و ا ل َّ ذ ي ن َ اتَّبَعُوهُم ب ِ إ ح س َ ا ن ٍ رَضِيَ اللَّهُ ع َ ن ْ ه ُ م وَرَضُوا ع َ ن ه ر ض ِ ي َ اللَّهُ ع َ ن ْ ه ُ م و َ ض ُ و عَنْهُ و َ أ ع َ د َّ ل َ ه ُ م جَنَّاتٍ ت َ ج ر ِ ي ت َ ح ت ه ا ا ل أ َ ن ه َ ا ر خ ا ل ِ د ِ ي ن َ فِيهَا أَبَدًا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 و َ ا خ َ ر و ن َ ا ع ْ ت َ ر َ ف و ا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا ع م َ ل ً ا صَالِحًا وَآخَرَ س َ ي ّ ئ ً ا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه غ َ ف و ر ٌ ر َّ ح ِ ي م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 و َ س َ ت ُ ر َ د ّ و ن َ إ ِ ل َ ى ع َ ا ل م ِ ا ل ْ غ َ ي ب ِ و َ ا ل ش َّ ه ا د َ ة ِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن و َ آ خ َ ر و ن َ م ُ ر ج َ و ن َ لِأَمْرِ ا ل ل َ ه ِ إ َّ م ا ي ُ ع َ ذ ِ ب ُ ه ُ م و َ إ ِّ م ا يَتُوبُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م و ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل ي م ٌ ح َ ك ي م ا ل ذ ِ ي ن َ اتَّخَذُوا م َ س ْ ج د ً ا ضِرَارًا وَكُفْرًا و َ ت َ ف ْ ر ي ق ً ا بَيْنَ ا ل م ُ ؤ م ِ ن ي ن َ و َ إ ِ ر ص َ ا د ً ا ل ِ م َ ن حَارَبَ ا ل ل َّ ه و َ ر َ س ُ و ل ه ُ م ِ ن ق َ ب ل و َ ل َ ي َ ح ل ِ ف ُ ن َ إ ن ْ أَرَدْنَا إِلَّا ا ل ح ُ س ْ ن َ ى و ا ل ل َّ ه ُ يَشْهَدُ إ ن ه ُ م ل َ ك ا ذ ب ُ و ن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 ف َ ا س ْ ت َ ب ش ِ ر و ا ب ب َ ي ع ِ ك ُ م ا ل ذ ي ب ا ي ع ت ُ م ب ِ ه و َ ذ ل ِ ك َ ه ُ و ا ل ف َ و ز ُ ا ل ع ظ ي م ا ل ت َّ ا ئ ِ ب و ن َ ا ل ع ا ب ِ د و ن ا ل ح ا م ِ د ُ و ن ا ل س َ ا ئ ح و ن َ ا ل ر ا ك ِ ع و ن َ ا ل س ا ج ِ د و ن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 وَمَا كَانَ ا س ْ ت ِ غ ْ ف َ ا ر إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ ن َ و ع ِ د َ ت ْ وَعْدًا إ ي َّ ا ه فَلَمَّا ت َ ب َ ي َ ن َ لَهُ أَنَّهُ ع َ د ُ و ل ل َّ ه ِ ت َ ب َ ر أ م ِ ن ْ ه إ ِ ن إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ ل َ أ َ و َّ ا ه ح َ ل ِ ي م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 وَمَا ل َ ك ُ م م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ ن و َ ل ي ّ و َ ل ا ن َ ص ي ر لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى ا ل ن َّ ب ِ ي ِ و َ ا ل ْ م ُ ه ا ج ر ي ن َ و َ ا ل ْ أ َ ن ص َ ا ر ِ ا ل ّ ذ ي ن َ ا ت َّ ب َ ع ُ و ه فِي س َ ا ع ة ِ ا ل ْ ع ُ س ر َ ة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف ا ل رحيم وَعَلَى ا ل ث َ ل ا ث َ ة ِ ا ل ذ ِ ي ن َ خُلِّفُوا ح َ ت َ ى إ ذ َ ا ض ا ق َ ت عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا ر َ ح ب َ ت و َ ض ا ق َ ت عَلَيْهِمْ أ َ ن ف ُ س ُ ه ُ م و َ ض ا ق َ ت عَلَيْهِمْ أ َ ف ُ س ُ ه ُ م وَظَنُّوا أَلَّا م َ ل ج َ أ مِنَ ا ل ل َّ ه إِلَّا إ ل َ ي ْ ه ِ ثُمَّ تَابَ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ل ِ ي ت ُ و ب ُ و ا إ ِ ن اللَّهَ ه و التَّوَّابُ ا ل ر َّ ح ِ ي م ي ا أَيُّهَا ا ل ذ ِ ي ن َ آمَنُوا اتَّقُوا ا ل ل َّ ه و َ ك ُ و ن و ا م َ ع ا ل ص َّ ا د ِ ق ِ ي ن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 وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً ص َ غ ي ر َ ة ً وَلَا ك َ ب ِ ي ر َ ة وَلَا ي َ ق ْ ط َ ع و ن وَاديًا إِلَّا كُتِبَ ل َ ه ُ م ل ي ج ز ِ ي َ ه ُ م اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن وَمَا ك ا ن َ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ ل ِ ي َ ن ف ِ ر ُ و ا ك َ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا إ ل ي ه م لعلهم يحذرون يا ايها الذين آ م ن و ا قاتل الذين يلونكم م َ ا ل ْ ك ُ ف َّ ا ر وَيَجِدُ فِيكُمْ غِلظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا ا ل ّ ذ ي ن َ آمَنُوا ف َ ز َ ا د َ ت ه ُ م إ ي م َ ا ن ً ا و َ ه ُ م ي َ س ْ ت َ ب ْ ش ِ ر ُ و ن وَأَمَّا ا ل َّ ذ ي ن َ فِي ق ُ ل و ب ِ ه ِ م مَّرَضٌ ف َ ز َ ا د َ ت ْ ه ُ م رِجْسًا إ ل َ ى ر ِ ج س ِ ه ِ م و َ م ا ت ُ و ا و َ ه ُ م ك َ ا ف ِ ر ُ و ن و َ ل َ ا يَرَوْنَ أ َ ن ه ُ م ي ُ ف ْ ت َ ن و ن َ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ م َ ر َّ ت َ ي ن ِ ثُمَّ لَا ي ت ُ و ب ُ و ن َ و َ ل ا ه ُ م ي َ ذ َّ ك َّ ر ُ و ن وَإِذَا مَا أ ُ ن ز ِ ل َ ت سُورَةٌ ن ظ َ ر َ بَعْضُهُمْ إِلَى ب َ ع ض ٍ ه َ ل ي َ ر َ ا ك ُ م مِنْ ح َ د ث ُ م َّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ ق ُ ل و ب َ ه ُ م ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م قَوْمٌ ل َ ا ي َ ف ق َ ه ُ و ن لَقَدْ جَاءَكُم ر َ س ُ و ل ٌ م ِ ن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا ع َ ن ِ ت ُّ م عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذا تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم